قال المؤلف أجزل الله مثوبته قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر القولين عندي أن السري في الآية النهر الصغير والدليل على ذلك أمران أحدهما القرينة من القرآن فقوله تعالى فكلي واشربي قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله قد جعل ربك تحتك سريا وقوله تساقط عليك رطبا جنيا وكذلك قوله تعالى واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين لأن المعين الماء الجاري والظاهر أنه الجدول المعبر عنه بالسري في هذه الآية والله تعالى أعلم. الأمر الثاني حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقد جاء بذلك حديث مرفوع. قال الطبراني حدثنا أبو شعيب الحراني. حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي حدثنا أيوب بن نهيك سمعت عكرمه مولى بن عباس سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لها لتشرب منه وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث انتهى كلام ابن كثير وقال ابن حجر رحمه الله في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في الحديث المذكور أخرجه الطبراني في الصغير وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد بن سنان عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا قال السري النهر قال الطبراني لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن البراء موقوفا وكذا ذكره البخاري تعليقا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق ورواه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل كذلك وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفا وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن السري الذي قاله لمريم نهر أخرجه الله لتشرب منه أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحليه في ترجمة إكرمة عن ابن عمر وراويه عن اكرمه أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعه انتهى فهذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها من ضعف أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر ابن جرير في تفسيره وبه قال البراء بن عازب وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعمر بن ميمون ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي ووهب بن منبه وغيرهم ومن من قال إنه عيسى الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتاده وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قاله ابن كثير وغيره قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي أمرها أن تأكل منه والشيء الذي أمرها أن تشرب منه ولكنه أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو الرطب الجني المذكور والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عنه بالسري كما تقدم هذا هو الظاهر وقال بعض العلماء ان جذع النخلة الذي امرها ان تهز به كان جذعا يابسا فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني وقال بعض العلماء كان الجذع جذع نخلة نابتة الا انها غير مثمرة فلما هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبا جنيا وقال بعض العلماء كانت النخلة مثمرة وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي كان موجودا والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك سواء قلنا إن الجذع كان يابسا أو نخلة غير مثمرة إلا أن الله انبت فيه الثمر وجعله رطبا جنيا ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموها به فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر وإنبات الرطب وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة وبذلك يكون قرة عين لها لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسيا لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر وخرق الله لها العادة بتفجير الماء وإنبات الرطب وكلام المولود لا غرابة فيه وقد نص الله جل وعلا في آل عمران على خرقه لها العادة في قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال العلماء كان يجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة آل عمران أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في هذا اللقاء وللحديث تتمة إن شاء الله نأتي عليها في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته